ما أطلبك لتردين ملك الله يا مرخصتني دنيا تتوهمها العناوين بدل منتي حضنتني لكني بأقول لك مني أنا أشرفك عليك دمعا وما أطلبك تردين ملك لا يا مرخصتني دنيا تتهبها العناوين بدلي منتي حضنتني لكني بقول لك مني أنا أشرفك عليك دمعا